الله البصير سبحانه وتعالى يقول المصنف حفظه الله وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا وردت اسم ورد اسم البصير في مواضع كثيرة تزيد على الأربعين موضعة من ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا قال عز وجل والله بما تعملون بصير وقال تعالى والله بصير بالعباد وقال تعالى إنه بكل شيء بصير وقال تعالى إنه بعباده خبير بصير وقال عز وجل وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصير هذه آيات يعني من, من بعض المواضع التي جاءت فيها كلمة إيه أو اسم البصير اسم البصير من أسماء الله عز الحسنى وصفة البصر مشتقة من هذا الاسم والبصير أي الذي يرى جميع المبصرات كل ما يرى ويبصر فالبصير هو الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دقى وصغر كبير صغير مثقال ذرة مثقال يعني حبة من, من أو ذرة أو من خردل تكون في صخرة أو تكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء صماء مؤنث أصم في الليلة الظلمة ذبيق النمل السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة السواد والدرام هي سوداء والصخرة صاع يعني صماء أن بعض يعني الجمادات والأشياء إذا كانت تحرك عليها وجب عليها حركة. تصدر, صوت. تصدر صوتا نعم لكن هذه على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فالله عز وجل يراها ولا غريب ولا عجب أن يراها لأنه خالقها سبحانه وتعالى ويرى مجاري القوت في أعضائها مجاري القوت في أعضاء هذه النملة أحيانا يعني بالفعل مرة نظرت إلى يعني حشرة من هذه الحشرات يعني مثل نقطة الحبر سبحان الله وين الجهاز السمعي الجهاز البصري الجهاز الهضمي الجهاز التناسلي يعني كل هالأسماء عبارة إيش مثل النقطة سبحان وفي شيء لسه أغرب من هذا في شيء أغرب من هذا إن مقدار النقطة ما هو أنها لا ترى في العين المجرد أصلا يعني بمجهر الفاير كيرسكوب مجهز إلكتروني وهذا إذا كان واحد يكون بطل كرة تي ت تطرحه هو تقطعه صحيح؟ ترى بالعين المجهرة؟ يبحث عن أسباب ويفرح ويسفر إذا عرف سبب المرض بس هو ما عرف العلاج أصلاً يعني والله على النعافه ولا ما يعافى ولكن يعني ربما يفرح ويسر إذا عرف إيه سبب هذا الأمر. انظروا إلى هذه غاية كما يقال لا ترى بالعين المجردة تطرح هذا البطل في الفرس. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعني يرى رائد قلنا دبيب النملة السوداء على الصخر لسه هنالك أمثلة الآن إيه أدق وإيه وأكثر. طيب إخواني ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان وخيانات العيون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى وفي عندنا حديث ما كان ينبغي أن يكون لنبي إيه خائنة لا عيون قال ابن القيم رحمه الله البصير الذي لجمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها أو أعضاء إذا قلنا وأعضائها أو قلنا أعضاء أعضاءها بتكون إيش يعني يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ويرى أعضائها أحسن تكون فعل به وإذا قلنا أعضائها تفصيلة أعضائها ولحمها بتكون مضافة إليه ولحمها ودمها ومخها وعروقها أو كل ذلك جر يعني جران أو نصبا ويرى دابيده على صخرة الصماء في الليلة في الليلة الظلمة ولقد أحسن من قال يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليري البهيم الأسود والألير شديد ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي نحل جماعية نحيل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي هنا إخواني كلمة البصير له معنيان أو البصير له معنى معنى أنه بصرا يا ربي سبحانه وتعالى كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والثاني أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها كقوله سبحانه وتعالى والله بصير بالعباد بصير بالعباد إذن في عندنا معنى بصير بمعنى أنه بصير يعني يبصر العباد ويرى العباد، وأن له عينين كما ساء إن شاء الله عز وجل تريخاني بجرار وجهه وعظيم سلطانه من غير التكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، وهناك دقّة بين تمثيل أو تشبيه تقدمت معنا في القواعد المثلى، فهناك قول تعالى والله والله بصير بالعباد هذا يقول ابن كثير رحمه الله هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة يعني الله بصير بالعباد الكلام حول أن الله سبحانه وتعالى خبير عليم بالعباد فهذا بمعنى يعلم من يستحق الجزاء من يستحق الثواب من يستحق الجنة من يستحق النار إلى آخره وإن كان طبعا كلمة والله بصير بالعباد لا تنفي أن يكون إيه؟ أن يكون أن يكون ذا بصر إنه يعني لكن بعض المعاني تأتي بمعنى العلم وبمعنى الخبرة وأنه عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة فأن تقول أنا بصير بفلان وأن كان رجل كفيف أن يقول أنا بصير مثلا لكن طبعا الله سبحانه وتعالى له البصر هو بصير بهذين المعنىين. المعنىين الأول أن له بصرا يرى به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فله سمع يريق به وهو له بصر يريق به والمعنى الثاني أنه ذو البصيرة بالأشياء واضح. بصير يعني ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها خبير عليم بهذه. الأشياء سبحانه وتعالى ومن ما يجب الإيمان به أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تريقان بجلاله وكماله سبحانه قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وهذا الكلام يعني لعلماء أهل السنة حول يعني هذه الآيات وما في معانيها، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له عينين تليقان بجلاله وكماله، وسأتي بعد يعني ورابط سطرين إن شاء الله عز وجل هذه المسألة، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول ابن جرير. أي فإنك بمرأة منا نراك ونرى عملك كونك يعني كونه نقل فإنك بمرأة منا نراك ونرى عملك هل ليس التالي يعني عبارة عن إيه؟ تحريف أو عبارة عن تأويل وليس فيها إنكار أو إثبات اسم العين عند ابن جرير رحمه الله واضح فالمعنى هكذا وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فواحد ممكن يقول لك والله يعني أنت بعيني لكن هذا هو حي يرزق وهو مبصر وله عين وله بصر ولكن أنت يعني أنت بعيني وأنت تحت رعايتي فتتضمن لازم أصفه لازم أصفه أين ف فلا يصل يعني فلا يصل من أرادك بسوء من المشركين وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر أي حملنا نوحا عليه السلام إذ التقى الماء على أمر قد قدر يعني أمر قد قدره الله وقضاه هذا الماء حملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر والدسر جمع دسار يعني المسمار الذي تشد به السفين وقيل أقوال هناك أقوال أخرى لكن هذا الذي يترجح والله أعلم تجري بأعيوننا بمرأة منا بمنظر منا وهذا التفسير باللازم مع إثبات إيش مع إثبات الأصل التفسير باللازم مع إثبات الأصل لو افترضنا إنسان ليس له يدان وليس له رجلان وإنسان كان أصامه أبكم أنا أستطيع أن يهدد إيه أعمى وأصم أبكم مقطوع اليدين مقطوع الرجلين يستطيع يهدد ما يهدد أي كلام إنسان له يدا في يهدد بالبطش إيه يهدد بالبطش فهذه اليد يبطش بها فهنا نقول يعني ب بالصفة وبلازمها بالصفة وبلازمها وهذا أقوى من, من يقول بالحقيقة بأن ينفي هذه الصفة عن رب العالمين يقول الله المراد القدرة فالذي يقول يثبت ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام وأثبته الصحابة رضي الله عنهم مع إثبات صفة القوة فهو الذي يكون من أهل النجاة نسأل الله عز وجل النجاة للجميع وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني يعني حببه إلى عباده حبب موسى عليه السلام إلى عباده وحببه إلى امرأة فرعون أول ما يعني جاء به من اليم حببه الله عز وجل إليه إلى امرأة فرعون حتى تبنت وغذته وربته وحببه إلى فرعون لأنه كان ممكن يرفض فرعون أيس كذلك أينا. حتى كف عنه عاديته وشره وألقيت عليك محبة مني حتى عند ألد الأعداء حتى عند من قال أنا ربكم الأعلى يربى في بيتي إذا أردنا أن نعلم سبيل النصر الحقيقي إيه؟ أو سبيل النصر الحقيقي السبيل تذكر وتؤنث إذا أردنا أن نعلم ذلك فلنعد الأمور ونجعلها تمضي كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالناس لا يستطيعون أن يصنعوا نصرا إلا إذا أطاع رب العالمين سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لا حول له ولا طول. كم كان مستضعفاً كان ويعني كم كان كم صنع فرعون وكم وكم واكم وقتل وذبح وإلى آخره ولكن يعني شاء الله عز وجل أن يربى عدوه إيه في بيته ويأكل من طعامه وأن يأخذ الأجر على ذلك أن تأخذ أمه إيه الأجر على ذلك وأن يكون نبيا رسولاً عليه السلام بل هو من أول العزم من الرسل وأجر الله جل المعجزات على يعني يده وكان هلاك ذلك العدو إيه على يدموسى عليه السلام في قصة الغرقي في البحر كما لا يخفى فالله عز وجل هو الذي يصنع النصر سبحانه وتعالى وانظر إلى المعجزات التي تمت وكيف كان ذلك النصر حينما تكون الطاعة وحينما تكون العودية وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يعني بمرأة ومحبة وإرادة مع إثبات العين عند أهل السنة وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين حين وصف الدجال الأكبر وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور فاستدل يعني من ذلك العلماء على أن لله عينين وتنزيهه سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين لو سبحانه على الوجه اللائق به قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله على كتاب في كتاب التوحيد الإمام ابن خزيمة من أمة آل السنة يقول نحن نقول لربنا عينان يبصر يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى سبحانه وتعالى وما في السماوات وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى عليه خافية فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها جمع لجة كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق؟ بلا سبحانه وتعالى ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته. من الذل والخضوع ودوام المراقبة يعني إذا اعتقد الإنسان بسم الله عز وجل البصير فهذا يدعو إلى دوام المراقبة يدعو إلى تحقيق الذل والخضوع لرب العالمين إلى الإحسان في العبادة البعد عن المعاصي والذنوب لو كان الإنسان يخشى يعلم أنه مراقب وهذا حاصل يعني الآن من خلال التقنيات الناس يخافون أقول لك والله هذا الجهاز كما قلت في الدرس السابق يعني هذا الجوال الآن بدأ ينقل أصوات وهذا الهاتف مثلا يعني حقيقة ينقل الصوت الموجود للموجود الكلام الموجود فهناك من يكون في خوف إذا علم الإنسان بأنه مراقب وأن هذا الكلام سبرخ السلطان فيحاول أن يضبط كلامه وأن يضبط أفعاله وأن فكيف والله عز وجل لا يغيب سمعه ولا بصره طرفة عين ولا أقل, ولا أقل من ذلك ومن, ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم ويتزيد على الأربعين يتبين له ذلك ولنقف من ذلك على بعض الأمتلا ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله ذلك بأن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وأن الله سميع بصير عارفين يا إخواني أين موطن هذه الآية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالملك بس الملك هنا مرتبط بأي سياق ذلك بأن الله يورج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير هاي مرتبطة تعلمون بماذا؟ مرتبطة بالنصر مرتبطة بإيه؟ بالنصر كيف ذلك؟ السياق الآية يتكلم عن الله عز وجل عن المهاجرين ثم يقول سبحانه وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ثم قال ذلك بأن الله يرج الليل في النهار ويُرج النهار في الليل وأن الله سميع بصير هذا السياق السياق يتحدث عن المهاجرين رضي الله عنهم ثم يتحدث عن هذا الأمر وهو ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفرح يعني يقول ابن جرير رحمه الله الزوجه يعني هذا النصر الذي ينصره الله عز وجل على من بغي عليه ينصر الذي بغي عليه على الباغي لماذا يقول لأن الله عز وجل القادر على ما يشاء فمن قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذكر بعد أن ذكر يعني السياق هكذا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير فأراد الله عز وجل أن يقرب المعنى أو أن يفهم عباده كيف يحقق هذا النصر لا ينصرنه الله يعني من بغي عليه كيف ينصره الله لكن شريطة أن يكون ماضيا على في تحقيق عبودية لله رب العالمين ما يطلب النصر من غير الله ما يستعين بأهل الكفران أيها ذنب عز وجل وإنما ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وادعوا ربكم تضرعا وخفيا ثم أخيرا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وادعوه خوف وطمعا وادعوه خوف وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ها بغي عليه الله جل ينصره لأنه قد حقق العبودية لله عز وجل فالله جل يطمئن ويريد أن يبين يا من بغي عليك وحققت العبودية والله لأنصرنك يعني يقول لا لأنصرن عبادي الذين بغي عليهم ذلك بأن أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل وأنا سميع البصير هذا المعنى واضح يعني يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار يولج الليل في النهار يعني الإعجاز في إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل أكبر معجزة بمعنى من صنع هذه المعجزة من خلق هذه المعجزة هو الذي يخلق النصر واضح أخواني الذي خلق هذه المعجزة هو الذي إيه؟ من القرآن العظيم لو كنا قرآني لو كنا يعني حقيقة نعمل وقت القرآن والله لا يكون إلى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى فيقول ذلك بيان الحال وتعليل الأمر يعني هذا النصر الذي أنصره أنصركم يا عبادي أنصر من بغي عليه وأنصر من بغي عليه على الباقي ذلك بأني أولج الليل في النهار أدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار فما نقص من هذا زاد في هذا وأولج النهار في الليل أدخل من تقص من ساعات النهار في ساعات الليل فما نقص من طول هذا زاد في طول هذا فأين ذهب هذا فأين الليل إذا ذهب النهار وأين النهار إذا ذهب الليل أين هذا هو عجزة كبيرة جدا فيقول بمعنى الذي ينصر هو الذي يفعلها وأن الله سميع بصير يسمع عبده الصادق حينما يطلب منه ويبصره فلا يمكن أن ينصر عدوه عليه واضح هذا معنى وأن الله سميع بصير لا يتخلى عنك كيف يا أخواني لو كان الأب الغني القوي الثري صاحب القرار وهو محب لولده قل يا أبي يا بتي أعطني مالا يا بتي فلان يريد أن يعتدي يعتدي علي فلان مهددني يا يا, يا يا يا بني لا تقلق أنا سمعتك إيه أنا بهذا الأمر بصير أنا سمعتك أنا أحتو بهذا الخبر ماذا يفترض فعل هذه الأمور لإنسان لمخلوق فكيف بالملك العظيم القهار العزيز القوي سبحانه وتعالى. فهذا المعنى ذلك بأن الله يلج الليل في النهار تعليلا لماذا ينصر؟ إيه؟ ويلاج الليل في النهار والنهار في الليل هذا عملية لا تتوقف أبداً. يجب دائماً أن نتذكر قدرة الله وعظمت الله وأن نتذكر النصر. بشكل مستمر لا يغيب أبداً لا في ليل ولا في نار وأن الله سميع بصير أن الله سميع بصير وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات يعني أنا أسمع وأبصر فلا أتخلى عن عبادي الصالحين المؤمنين إذا ما يجري الحقيقة من أن يوكل الناس إلى أنفسهم وإنما هو بسبب ماذا؟ بسبب تخليهم عن الدين وعدم العمل بمختضى أمر رب العالمين سبحانه وتعالى وخاتم به قوله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير المراد يعني أن الله جل يعطي أحكاما ويعطي أمورا آيات ويختتم بها أمورا حقيقة يعني يجب على الإنسان أن يتذكر وأن يتعر وأن يعتبر فهنا يقول إنه بعباده خبير بصير بعد أن نبه سبحانه وتعالى بأحوال عباده أنه خبير بها بصير بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بذلك ومثله قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبير بصير الله جل خبير بصير بمن يصلح له أن يبسط الرزق أو أن يضيق عليه في ذلك هذه حكمة الله اعتراض. لا اعتراف أبدا وختم به قوله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن نسأل الله أنكم نهل الإيمان ونعود بالله من الشرك والكفر والله بما تعمل بصير يعني بصير بالصالح والطالح والمؤمن والكافر ويجزى كلا بما يستحق وختم به قوله أن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الذين يمنون عن حق في الحجج والأدلة يعدلون عنها تكذيبا بها وجهودا تكلمنا فيما أذكر نوع الإلحاد وكلام يعني أهل العلم في ذلك في الأسماء والصفات إن الذين يرحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار, أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير هذا فمن يلقى في النار خير, خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعمل ما شئتهم لذلك يسمح أن يكون تحت راية الإسلام الديانات الأخرى ولكن تكون خاضعة فهناك فارق بأن نقول يا بالله الله أو أن يقول القائلون, القائلون يعني أنهم يريدون دولة علمانية أو دولة مدنية من باب أن يردوا هذا ويداهنوا يعني ويجاملوا بالباطل وهنالك فارق كما قلت لكم أن تكون دولة دولة حكم بالإسلام ودولة خلافة راشدة وأن ينضويا أو أن يكون تحت لوائها المسلم الكافر بالضوابط وقد يعيش الكافر في هذا. يعني تحت غاية الإسلام بسعادة أكثر مما يعيش في بلاد الكفر. يؤمن على دمه، ويؤمن على عرضه، ويؤمن على مواله، ويكون بالفعل في رغد من العيش وفي طمأنينة أكثر من أن يعيش في في دول الكفر. فهناك فرق في في في الدعوة. يعني أن يطالب الناس من بعد يحقيق استرضاء الكفار نقول نريد دولة مدنية ديمقراطية علمانية هذا كلام لا يجوز شرعا بأي حال من أحوال نحن نريد دولة إسلامية وخلافة إسلامية ولكن يعيش تحت هذه الخلافة ويعيش تحت ظلالها وفي رايتها يعيش المسلم والكاثر ويعيش المؤمن والفاجر والتقي وغير التقي والكل يأخذ حقوقه بالضوابط الشرعية واضح مع إبداء التناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بالحكمة والموعظة الحسنة فهناك فارق بين النفاق أو بين خل ثياب الدين وأن نقول يا الله هذا عبارة عن مرحلة يرحكون على الناس فيها هذا عبارة عن تخلي ايه عن العقيدة وتخلى عن المنهج تخلى عن الإسلام هذا كلام ليس من الإسلام في شيء يحتاج إلى تجديد الإيمان وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فليعلم أقول هنا يعني ختم الله سبحانه وتعالى قوله إن الذين يرحضون فئاتنا يخفون علينا فَمَنْ يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَهُوَ بَصِيرٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُطَّلِعٌ إيه بِهَذَا الَّذِي يَلْحِدُ فِي الْآيَاتِ وَيَمِينٌ عَنِ الْحَقِّ فِي الْحُجَجِ وَالْأَدِلَّةِ يُكَذِّبُ وَيَجْحَدُ فَهُوَ سَيُجَازِي هؤلاء يوم أحيانا تأتي أو يعني مثلا إنه بما تعملون بصير هذه اسمها جملة خبرية جملة إيه؟ جملة خبرية في البلاغة العربية لكن المعنى إنه بما تعمل بصير يعني اتقوا الله احذروا لا تعصوا لا تلحدوا لا تكفروا لا تعدلوا عن الحق والسداد والصواب وهكذا وختم به قوله إن الذين يجادون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغه هؤلاء الذين يجادون في آيات ربنا سبحانه بغير حجة بغير سلطان yeah وإنما هكذا بالأهواء إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغه يعني ما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله على اتباع النبي عليه السلام وعلى قبول الحق وهذا هو بسبب الحسد على الفضل الذي آتاه الله محمدا عليه الصلاة والسلام الكرام التي أكرمه بها وقال بعضهم يعني إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببارغي تلك العظمة لأن الله مذلهم إن في صدورهم إلا كبروا ما هم ببالغيه يعني في صدورهم ما في صدورهم إلا عظمة ما هم ببارغي تلك العظمة يريدون أن يبلغوا العظمة فلن يبلغوها وما هم ببارغيها لأن الله مذلهم لأن الله عز وجل مذلهم فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير السميع لجميع الأصوات على اختلافها البصير بجميع المرئيات بأي محل بأي موضع بأي زمان كانت ومن ذلك رؤيته واطلاعه على من يجادل في آياته ليبطلها إن الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان يعتاه إلى أن يقول إنه هو السمع البصير يعني يسمع من يجادل في آية الله بغير سلطان ويبصر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان والآية قبلها إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا آخر الآية إنه بما تعملون بصير بصير بمن يلحد في هذه الآيات ولا والتي قبلها والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير يعني بصير عليم بالصالح والطالح بالكافر والمؤمن واضح؟ إذا كان خبير بهذا وعليم بهذا إيش مع معنى ذلك ما يترطب على ذلك بالجو... بال... بالثواب والعقاب واتقوا الله ويعني حققوا آآ آآ طاعته وكونوا في عبودية له واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كذلك ختم بي قوله عز وجل والله يقضي بالحق يعني يحكم بالعدل قادر على أن يزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا يملكون شيئا ولا يحكمون شيئا إن الله هو السميع البصير يعني الله سبحانه وتعالى له كمال السمع وكمال البصر أما ها تعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر لا تملك شيئا ولا تحكم بشيء فكيف تعبدونها ولكن اعبدوا من له كمال السماء واعبدوا من له كمال إيه؟ البصر هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر لهذا قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وكذلك الجدال جدال المشركين لحينما يعني في قصة الأصنام المعروفة يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك كيف تعبد شيئا لا يسمع؟ ألا تعبد هذا من أجل منفعتك ومصلحتك؟ فكيف تعبد هذا الذي لا يسمع؟ قد تكون يعني في حال أشد حالات الخطر فلا يسمعك ولا ينقلك ولا يبصرك هذا السنم فلا ينقذك فتظل في خطر. ولكن اعبد من يسمع ومن يبصر ومن يغني من ينقذ من يعين من يغذى وختم به قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها خطاب من الله تعالى اختلف في هذا إلى من هذا لكن رجح ابن جرير رحمه الله أنه خطاب من الله تعالى يخاطب الله ولا تأمر المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولو أمره في فيئهم وحقوقهم وما تؤمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في القضية والقسم فيهم بإيه؟ في السوية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا, حكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعضكم به يعني إن الله نعم الشيء يعضكم به ونعمة العرى يعضكم بها في أمره إن الله كان سميعا بصيرا هذا مدح من الله جيل أورا ونوعية يعني يتشلم على مصالح الدارين لأن شرعة أو السميع البصير إن الله نعم ما يعضكم به نعم ما يعضكم به مدح من أفعاله لا. لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون هذا سميع بصير يسمع عباده ويبصرهم وهو خبير بأعمالهم وبحاجاتهم ألا يعلم من خلق فاعبدوا هذا ولا تعبدوا سواه وهذا كذلك فيه ترهيب الوفاء بذلك وترهيب من عدم الوفاء يعني بالنسبة للأمانات وذكرنا بعض النصوص المتعلقة بالأمانات وفي ذلك آثار رهيب ولعلنا نعيد هذه مرة أخرى وختم به قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآن السؤال لكم إيش أثر كلمة يعني إن الله بما يتعملون بصير علاقة هذه بالآية يعني لماذا ختم الله عز وجل هذه الآية بصفة العلم والبصر إيش المعنى يعني بينوا يعني أوش يعني شرح بغضا شرح وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأمانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير أيوة فضل هذا حمزة جميل الله جدا هذا نعم وكذلك انه اقيم الصلاه الله عز وجل العليم بك ايه بصير فيعلم صلاتك وتقلبك وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقو وآتوا الزكاة كذلك فهو سبحانه وتعالى عليم بصير عليم بهذه الزكاة بصير وما تقدم لأنفسكم ذكر الصلاة وذكر الزكاة سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم هناك ذكر العام بعده بعد الخاص الخاص اللي هو الصلاة والزكاة والعام عموم في الخير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون يعني هذا وعد منه أنه لا يضيع أنه شيء من أعمال الخير التي تخلصون فيها زي كما تفضل أخونا أبو حمزة التي قدمتموها لأنفسكم وأنه بصير بذلك وسيثيب يعني سيثيبكم عظيم الثواب. التي تقدمونها، كانت هي من الله سبحانه وتعالى، لكم الله سبحانه. جميل. يعني وما تقدم لأنفسكم من خير زي كلمة أنفسكم يعني، وأن كان يعني كلمة أنفس وردت. يعني ممكن تكون هذه اللفتة جزاك الله خير يعني وردت نصوص أخرى توضح أن الله جل يعني غني غني عن يعني عن كل هذه الأعمار غني عن عامل وبهذه الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه وبصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب كما هو واضح في الأمثلة المتقدمة يعني هو الله عز وجل بصير بك سبحانه وتعالى بصير حينما تقع في الإثم في العدوان في الكفر في الفجور في معصيتي سبحانه وتعالى بصير حين تصلي حين تصوم ما تقدم الخير فإنه بصير في كل هذه الأمور كما هو واضح في الأمسيات المتقدم، فإذا أحسن العبد في عبادته يا رب أعبد الله كأنك تراه، إيه؟ فإن لم تكو تراه، فإن يراك. فإذا أحسن العبد في عبادته ربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه هذا مقام الإحسان. نسأل الله أن يعطينا مقام الإحسان. <تصفيق> وهو أعلى مقامات الدين كما قال عليه السلام في بيان حقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك صل صلاة مودع كأنك تراه وزكي زكاة مودع كأنك تراه وحج حجة مودع كأنك تراه وكل الطاعات أو الطاعات كلها بالمقياس نفسه وكم من شخص كف عن مقارفة المعاصي وغشيان الذنوب لاستحضاره رؤية الله له سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله راوذ رجل امرأة في فلاة ليلا الرجل يعني شطا نلبس عليه واراد ان يأتي امرأة ان يطاعها في صحراء رعاها في الليل فرفضت فقال لها ما يرانا الا الكواكب يعني نغذ شهوتنا ونسر ولا يرانا إلا الكواكب فقالت له فأين مكوكبها فأين مكوكبها أي ألا يرانا قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وكفى بهذا زاج المرادعة وكان بعضهم يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه يخلو بالبيت ويقول من لم تقر عينه بك يا رب العالمين يناجي الله فلا قرت عينه ومن لم يأنس بك فلا أنس يعني لا يمكن أن يأنس إذا لم يأنس بك يا رب العالمين وقيل لبعضهم واحد يعني شخص رأى شخصا جالس رأىه جالسا في بيته وحده يعني رأىه جالسا في بيته وحده قال ألا تستوحش فقال ويستوحشوا مع الله أحد هل يستوعش يستوعش مع الله أحد. وقال بعضهم ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله عز وجل وقال بعضهم خف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك وكذلك رجل سبحان الله تمكن يعني من امرأة تمكن رجل من امرأة ثم أراد أن يأتيها فأغلق غلق الأبواب غلق الأبواب فأبس ألا قالها هل, بق... هل بقي يعني من باب قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل فقال لها اذهبي فعفى عنها قال هل بقي من باب لم يغلق قالت الباب الذي بينه بين الله عز وجل فعفى عنها فنسأ الله عز وجل أن يرزقنا مقام الإحسان ومعرفة هذا الاسم العظيم وما يترتب عليه من سلوكيات وأخلاق وتسكية نفس وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل أعمالنا إنه وري ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين